حط كفك بكافي وقلبي نبضي الإحساس <تصفيق> يا أخوي اللي يعني شفتك السهل وانت في الناس وإنت في الناس <تصفيق> عندي مقرب يوم كلت المعازة وقف الكيل ما تحمل غلاتك وزني وقياص يوم قلت المعزا وانق في الكل ما اتحمل غلطاتك وزني وقياص اجبر الحال باسمك واحمل الحال واقلب الباس دماك قلت لا باس حطي كفك بكفي اكس من اللي بين قلبي أشهد عرفتك فارس الخيل للشدايد وراياك يرفع الرأس وإنك الثابت اللي تعصي السيل وإنك الدرع الأمان شد الأقوان كفيك بكفي نكس من لا العهد لا والوفا الشيط في خفوق بصونا بين الأنفاس لم نروح الأخوة ما لها ميل لو رضى الله فيها الأصل و الساس <تصفيق>